BOOK 2 46 Sita tunu arba un. Sita Fį salat disko. Fį salat el disko. Ar šį vietą laisva? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ <تصفيق> هل تسمح لي ان اجلس بجوارك؟ هل تسمح لي ان اجلس <تصفيق> بكل سرور بكل سرور Kaip jums patinka muzika? Kaip vajėta muzika? Kaip vajėta muzika? Truputi per garsi. Alija Tazef žajiedžidden. Jėd, jėd, Ar juši dažnai lankotis? Hel taqti miraran ila huna? Hel taqti miraran ila huna? Ne, tai pirmas kartas. La, hedi hi jal marratul ula. La, hedi hi Aš čia dar niekada nebuvau. لم اكن هنا من قبل ابدا لم هنا من قبل ابدا هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص قل بوت فيليو ممكن لاحقا لا استطيع ان ارقص جيدا لا استطيع ان جيدا <تصفيق> هذا سهل جدا هذا سهل جدا اشيوم سباروديسو انا اريك كارتا لا في المرة القادمة لا الأفضل في مرة أخرىزكن صلوكة هل تنتظر أحد هل تنتظر أحد تايب سو نعم نتظر صديقي نعم تظر صديق؟ ها هو ياتي هناك بالخلف هو ياتي هناك بالخلف